بوك تو شتيم عسغي اثنى عشر اثنى عشر مشكأت المشروبات المشروبات اني شتيتي אשרבו שי. אנא אשרב שי. אני שותה קפה. אנא אשרבו אשרב קהווה. אני שותה מים מינרליים. אנא אשרבו אשרב מיה מעדניה. مون أشر ش معمون شر ش مع المون أ كم سك أش قهة مع, مع سكر شر قهى مع السكر أ شط مايم إ كح أ ما معج أشر ما معج يش م هنا تجد حفلة هنا تجد حفلة أنا شم شم شمبانانيا الناس يشر شامانيا الناس يشر شانيام شيم <تصفيق> وغ الناس يشرون خمر و الناس يشرون خمر و شط الكهل شر الخمر أتشرب الخمر فييسكي شر ويسكي شر ويسكي كل شر مع شر كل مع اللووه شبانانيا לא אוחבו שמפניה. לא אוחב בשמפניה. אני לא אוהב יין. לא אוחבו אל-חמר. לא אוחב בירה. לא אוחב בירה. התינוק אוהב. الرض يحب اللب الرض يح اللب ش تم الطفل يحب الككااء ص الطفل يحب الككااء صير الفاح وه مت تبوزيم أ مت إشكويات المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجرييبفروت المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجغريبفروت